أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كلمة لازلنا في رحاب هذه الكلمة العظيمة الجليلة مع هذا الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنة والصفات العلى. لازلنا مع لفظ الجلاله الله وقلنا بأن القرآن كتاب التوحيد الأول الذي يعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى انتهينا في الحلقة الماضية مع قولة رئيس أكاديمية البحث العلمي بنيويورك حين قال لو تركت الشمس مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد من على ظهر الأرض من شدة البرد ولو دانت الشمس إلى الأرض قليلا لحترق من على ظهر الأرض من شدة حر ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجزر وهلكت الأرض بمن فيها عطشا أو غرقا تدبر معي من جديد الشمس والقمر بحسبان بحسبان إن التفكير الحر المستنير والعقل اليقظ الواعي لا يربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق وان النظر إلى الكون إلى المجرة بل إلى الذرة سيعلم يقينا أن الخالق هو الله وأن الذي يستحب أن يفرد بالإيمان والتوحيد والعبادة هو الله جل وعلا ثم يذكرنا القرآن الكريم بما حولنا من آيات في الأرض لكنني ذكرت في الحلقة الماضية قلت إن إلف العادة إن النظر المتكرر لآيات الله تبارك وتعالى في الأرض من حولنا ربما ننسى بعدها جلال وعظمة هذه الآيات نعم ننظر كل يوم إلى الأشجار والأنهار والورود والجبال والورد والورد والزهر ننظر كل يوم إلى هذه الآيات لكن الف العادة ربما ينسينا هذه الآيات الله جل وعلا يذكرنا وقل وآية لهم الْأَرْضُ الميتة أَحْيَيْنَاهَا وأخرجنا منها حب فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا من ثمره وما عملته أيديهم أَفَلَا يشكرون أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يقول جل وعلا أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الله تدبر معي قول الله جل وعلا تدبر معي قول الله جل وعلا ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هل وقفت يوما في حديقة غناء وقفت أمام الورد وأمام الأزهار واستنشقت هذا العبير على اختلافه وتحسست هذا الورد وهذه الأزهار على اختلاف ملمسها وشكلها وريحها وجمالها ذات بهجة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اله مع الله نعم يا أخي أإله مع الله تدبر يا أخي مع الله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 ذات الغصون النذره كيف نمت من حبه وكيف صارت شجره ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمره ذاك هو الله الذي انعمه منهمره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 والندى سل الليلة والاصباح والطير شادية سل هذه الأنسامة والارض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سر فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله ثم هو القرآن يلفت أنظرنا إلى أعظم آية في الأرض ألا وهي أنت أيها الإنسان نعم نظرك فيك يكفيك على أن الخالق هو الله نظرك فيك فيك على أن الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى لذا يقول ربنا جل وتعالى وفي أنفسكم افلا بصرون أكررها يقول الله وفي أنفسكم أفلات بصرون اقرأ معي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين هذا من حيث الأصل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من حيث النوع ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغطة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين يلتقي الرجل بمرأة في الحلال الطيب ويلقي النطفة ثم ينام الرجل وتنام المرأة وتتسابق هذه الحيوانات المنوية بالملايين لتصل إلى عروس واحدة جميلة لا تخرج من رحم المرأة إلا مرة في الشهر تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة البناء أو الزفاف تسمى بالبويضة تخرج عليها تاج مشاع نعم وتتسابق كل هذه الحيوانات المنوية لتصل إلى هذه العروس الجميلة فتهلك كل الحيوانات المنوية في الطريق ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد قدر الله له الواحد الأحد أن يصل وهذه المعلومة العلمية الهائلة لم تكتشف إلا من سنوات قليلة مع أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال عنها من أربعة عشر قرن كما في الصحيح مسلم قال الحبيب ما من كل الماء يعني ما من كل المنية فلينظر الإنسان ومما خلق خلق من ماء دافق ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء فيلقى الرجل المطفى ثم ينام ويتسابق يصل الحيوان المنوي إلى البيضة فإذا اقترب منها تفرز البويضة سائلا لزجا من وظائف هذا السائل أن ينسك بالحيوان المنوي ليلتسق على جدار البويضة فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا آخر من وظائفه أن يبدد جزءا من التاج المشاع على جسم البويضة ليسهل على الحيوان المنوي أن يخترق جدارها فإذا اخترق جدارها وخصبها وحدث ما يسميه القرآن بالنطفة الأمشاج أو ما يسميه المتخصصون من علمائنا في الطبي أو في علم الأجنة والتشريح بالزيجوت تبدأ النطفة بعد ذلك بعد فترة بعد فترة معينة من الأيام والساعات تتحول إلى علقة وسمها القرآن علقة لأن تتعلق بجدار الرحم عند المرأة وبعد أيام تتحول العلقة إلى مضرة. وسماها القرآن مضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان ثم تتحول بعد ذلك المضغط إلى عظام وتكسى العظام باللحم ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر مرحلة نفخ الروح وهنا صرخ عالم الأجنة الشهير ألاكسيس كاريل حين تابع مراحل نمو جنين في رحم أمه فلما نفخت الروح ونبض القلب وتحرك الجنين في الرحم صرخ هذا العالم وقال من أين جاءت هذه الحياة ومن أين جاءت هذه الروح إنها قدرة الله إنها إرادة الله تبارك وتعالى إنها عظمه الله جل وعلا إنه الخالق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ما أعظمها من آية ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وبعد ذلك يأتي هذا العتاب لهذا الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كل هذه الآيات في نفسك وفي الكون وفي الأرض وفي السماء ألا تستحق منك يا أخي أن تتدبر وأن تتفكر وأن تبحث عن الأسباب التي تملأ قلبك بالإيمان بالعزيز الوهاب وأن تبحث عن الأسباب التي تتعرف من خلالها وبها على كيفية العبادة لله سبحانه وتعالى على منهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لله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 قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح مات لا من علة من يصحيح بالمنا يدهاك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحان بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك وإذ ترى الوليد يجهش, يجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك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 وعن قضية الإيمان بالله جل وعلا فالقرآن حديث مباشر عن الله عن ذاته عن صفاته عن أسمائه عن أفعاله أو حديث يأمر فيه الله تبارك وتعالى بتحقيق الإيمان وتحقيق العبادة وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وإما حديث عما أعده الله في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان أو حديث عما أعده الله لمن أعرض عن الله وكفر بالله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله وأن نفرده وحده بالعبادة أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وأن يملأ قلوبنا بعظمته وجلاله إنه ولي ذلك مولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة كلمة